صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ وَكَمْ أأَرسَلناَا مِن بِّه فِيأَووَلين وَماَا يَاتِهِم مِن نَّبين إِلَّا كانَوا بِهِ يَسْتَهزُون فَأَهلَكْنَا أَشَدَّ مِنهُ مُ بَطُشَ وَمَضُ مَسَلُ الْ الأووَلين وَل إِن خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون